فَأَلْقَى الْمَوْلَى وَأَصْلَحَ لَكُم بَيْنَكُمْ وَأَتَى اللَّهُ رَسُولَهُ إِذَا كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا o mm -hmm. لهو ضاجه Tondang. Oh, no.